الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, يقدم المادة, لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول المقرر دراسة كتاب مدارج وأصحابه كتاب بين نعبد العالمين والصلاة والسلام الله الأمين السالكين منازل إياك على وعلى آله أجمعين نستعين من وإياك وهذا الكتاب هو شرح ل س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة ولكن بالتحديد قوله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين يقع في ثلاث مجلدات وهذا يدل على س ع ة و ع ظ م ة وعمق هذا الدين إ ذ أ ن بضع آ ي ة أ و آية و ا ح د ة من كتاب الله عز وجل يمكن أ ن تشرح تفسيرا في ثلاث مجلدات و م ا د ة الكتاب اخترتها على أ س ا س العصر الذي نعيشه هو عصر الطغيان المادي ووفرت المنكرات و ك ث ر ة الشرور يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ن ز ع ة ر و ح ي ة و إ ل ى مقامات إ ي م ا ن ي ة ولذلك كتب ابن القيم مدارج السالكين في ق م ة الصفاء الذهني و ا ل إ ي م ا ن الذي كان عليه حتى حاول ابن القيم نفسه أ ن يختصر مدارج السالكين في مجلد حاول أ ن يسميه طريق الهجرتين وباب السعادتين فما كان ك ا ل أ و ل الكتاب يستهدف ت ر ق ي ة الوجدان وتهذيب السلوك وتقويم ا ل أ خ ل ا ق وربط ا ل إ ن س ا ن بالله عز وجل ربطا وثيقا لذلك هو كتاب نافع إ ن شاء الله أ ي ض ا مضمن داخل الكتاب منازل السائلين ر ي ن ن و م ا ز ا ا ل س ئ ر كتاب الهروي في مقامات النفس والقلب حال سيره إ ل ى الله يعني الكتاب نفسه م د ا ر ك السالكين يعني في ناس ماشين سلكوا طريق الطريق الذي يوصل إ ل ى الله ينزل فيه المؤمن منازل شتى ي ب د أ ب ا ل ي ق ظ ة أ و ا ل ي ق ظ ة ثم ب ا ل إ ر ا د ة ثم بالعزم ثم ب ا ل ب ص ي ر ة ثم ب ا ل م ح ا س ب ة ثم ينزل م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة فمنازل السير ا ل م ع ن و ي ة كمنازل السير ا ل ح س ي ة بمعنى أ ن ت في طريقك تسير تنزل في كل م ن ز ل ة تتزود وتواصل في الطريق إ ذ ا ماشي المسافر ا لكسره ل ي حتمشي الطريق في محطات بتنزل فيها في كافتريات بتجيب فيها في أ ق ل شيء كما وقفت أ ك ل ت وشربت في ط ر ن ب ا ت بتنزل تكون فيها شنو وقود وبنزين وانت ماشي وهكذا ب ت ج ي ب تصلي التصوير منازل السائرين إ ل ى الله ف ج ا ب ن القيم شرح منازل السائرين وركز على مقامات إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين نحن من سبع وستين مقام ا ل ي ق ظ ة و ا ل إ ر ا د ة و ا ل ب ص ي ر ة والعزم و ا ل م ح ا س ب ة و ا ل ت و ب ة والتماشي في المنازل كلها ا ل إ خ ب ا ت ا ل ت ب ت ل الحياه الصبر الشكر الوجل ا ل خ ش ي ة ا ل إ ن ا ب ة التوكل كل المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة حال السير الى الله سبحانه وتعالى في ح ا ج ة م ه م ة جدا هي أ ن السير الى الله يختلف أ ي ض ا عن السير الحسي انت ك ا نزلت ن في م ن ز ل ة جيت الفو ا وانت ماشي على, على ك س ل ة وجيت القضارف القضائي ء ا بتخليش ن و ولكن ا ل ل منازل ا ل س ي ر ا ل م ع ن و ي ة إ ل ى الله لا تنزل ا ل م ن ز ل ة وتغادرها تاركا ا ل م ن ز ل ة وراءك إ ن م ا تصحبها س ت معك يعني ا ل م ح ا س ب ة بتحتاجها حتى تلقى الله ا ل ت و ب ة تحتاجها حتى تلقى الله التوكل تحتاجه حتى تلقى الله ا ل إ ن ا ب ة الخوف ا ل م ح ب ة سوف تستمتع بمنازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين لكن حتى يتصور المعنى لا يعرف المدارج إ ل الا من درج لا يعرف ا ل من د ا إلا ر ج م درج يعني أ ن ت حتي تسمع أ ش ي ا ء عن ا ل إ خ ب ا ت هو ع ب و د ي ة من العبوديات من عبوديات إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين لما تجي تسمع ا ل إ خ ب ا ت وشرحه إ ذ ا لم تباشر ا ل إ خ ب ا ت سوف يظل الحديث عن ا ل إ خ ب ا ت حديثا ً نظريا ً فقط والله في إ خ ب ا ت التوكل تعريفه ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ه ب ة و ا ل إ ن ا ب ه والزهد والحياء والورع كل م ن ز ل من المنازل و ا ل م ح ب ة ر ب الله عز وجل حتلقى إنه إ ذ ا لم تباشر هذه المنازل عملا سوف تجد نفسك بعيدا عن المدارج لذلك لا يعرف المدارج إ ل ا من درج هذا تعريف بالمدارج مؤلف المدارج هو ا ل ع ل ا م ة ابن القيم أ ب و عبد الله شمس الدين محمد بن أ ب ي بكر بن أ ي و ب بن سعد الدمشقي ابن قيم ا ل ج و ز ي ة ابوه قيم معنى مدير كان مديرا على م د ر س ة الجوزيه ة ويقول ابوه ق م مدرسة على الجوزية ف ب م ب ي ق و هو ه ابن القيم او ابن ابن قيم ا ل ج و ز ي ة يعني و د المدير يعني و د مدير م د ر س ة شنو ا ل ج و ز ي ة هذا يعني خ ل ا ص ة ا ل م س أ ل ة هو من الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري ترجم له ابن حجر في ا ل د و ر ة ا ل ك ا م ن ة في ا ل ت ر ج م ة ل أ ه ل ا ل م ئ ة ا ل ث ا م ن ة وقال عنه عالم متبحر كتب نحو من م ئ ة كتاب كتب زاد المعاد في هدي خير العباد خمس مجلدات كتبها وهو في سفر على راحلته على الناقه الف الكتاب ومسافر بدا يكتب ومسافر ه لمن انتهى عمل خ م س مجلدات اعتذر إ ل ى قرائه في ب د ا ي ة زاد المعاد أ ن ه لم يجد ف ر ص ة ك ا ف ي ة ليرجع إ ل ى مراجع ولذلك كتب الكتاب من ذاكرته لما تكلم عن ح ي ا ة ا ل ن ب يسلم وهديه في ا ل أ خ ل ا ق المعاملات في, الطلاق، في, النكاح، في, أنواع النكاح، في الغزوات ط ل النكاح النكاح ل ا أنواع ا ق في في في لما يتكلم عن الغزوات يتكلم عن كل ا ل ص ح ا ب ة ا ل ش ه د ا ل غ ز و ة ب أ س م ا ء واباء و أ م ه ا ت و ق ب ا ئ ل ده كله من, من راسه ده على سفر وكتب الجواب الكافي لمن س أ ل عن الدواء الشافي سؤال عن العشق واحد قال له انا بحب لي و ح د ة و بحب أ حب شديد وما ق ا د ل خلاص ثاني و ب ي ج ي ت حياتي عطرت بس بقى ي ت ف ك ي ر كله فيه ا ه ا أ ن ا ا ع ا ل ج الموضوع ده كيف ده السؤال ده مرد عليه تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده طلع مجلد سماه الجواب الكافي لمن س أ ل عن الدواء الشافي مجلد في م د ا و ا ت ع ل القلب ل تجاه العشق كتب حاد ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح عن ا ل ج ن ة كتب إ غ ا ث ة اللهفان من مصائد الشيطان كتب إ ع ل ا م الموقعين عن رب العالمين أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين مجلد كتب مفتاح دار ا ل س ع ا د ة ومنشور ولايتي العلم و ا ل إ ر ا د ة مجلد كتب كتاب الروح كتب ابن القيم الطرق ا ل ح ك م ي ة في ا ل س ي ا س ة ا ل ش ر ع ي ة مجلد كتب في التفسير كتب بدائع الفوائد مجلدان وكتب الفوائد مجلد المهم الرجل جمع م ك ت ب ة ضخمه ة ابن حجر من الترائف الحكاها ذا من شنو حجر قال إ أ ب ن ا ء ه ثلاثين س ن ة بعد ما مات يبيع من كتبه كميرات ورثوه و ي أ ك ل ه من ك ت ب ما عنده م ك ت ب ة ض خ م ة أ و ل ا د ه يبيع في ا ل كتبه حب حبه حبه و ي أ ك ل ه ثلاثين س ن ة ي أ ك ل ه في ا ل ك ت ب ي بيع بس يبيع في ا ل ك ت ب فالرجل علامه رحمه الله تعالى و أ ي ض ا من طرائف ما ورد في ترجمته ر ح م الله تعالى إ ن ه كان والده عالما والده كان من أ ه ل العلم والعلماء و أ م ه كانت عالمه حتى إ ذ ا كثر ا ل خ ط ا ب ردته يعني جاءوا ناس كتار جاشنو يتزوجوا أ م ه فكانت بتردهم حتى غضب والدها يعني إ خ و ا ن ن ا ا ل أ ب يعني بخاف على بته ي البوره مش كدا إ ن ه ا مدبر ولا كيف فاذا تردون كيف م تقول اختبرهم أ ي عائله س ج ي ب ت ع م ل له م ع ي ن ة ب ت س أ ل ه ت ق و ل له كم تحفظ من ا ل ق ر آ ن كان ما حفظ ا ل ق ر آ ن وتخشى من ع ف ث ه كذا كانت تحفظ ت ز ع م ه ب ت ل ج ر ا ح و ر ي ن ا على الكتاف بعد ما تحفظ ا ل ق ر آ ن بتشترط حفظ الكتب ا ل س ت ة ل أ ن ه هي حفظ الكتب ا ل س ت ة البخاري ومسلم وسنن ب و داود و ا ل ت ر م ز ي وابن ماجه والنسائي بتكون حفظين كما حافظين يطلعك من ا ل م ن ا ف س ة ف أ و ل ما يقول يا أخي اخي انت رديت زوجه الفاضل كانت تقول له من لا يحفظ ا ل ق ر آ ن والكتب ا ل س ت ة لا أ ت ز و ج ه لا أ ح ب أ ن يعلووني حمار يجير بحب معه حمار فتقدم قيم م د ر س ة ا ل ج و ز ي ة اللي هو أ ب و بكر ا بن أ ي و ب ا بن سعد العالم الحافظ ل ل ق ر آ ن و الكتب و ا ل س ت ة فتزوجها و أ ن ج ب و ا ا ل ع ل ا م ا بن القيم طبعا ما في ط ر ي ق ة الزمن د م ر ت تعمل م ع ا ي ن ة ل أ ن ه هي, هي ذاتها هي ذاته يعني هي ذاتها حافظه في نزار حظظتني ا عنه صح ل ه ل ما ص ح ح فما في ط ر ي ق ة عشان ت و ه تعمل معاينات وكذا المهم الكتاب يعني ح ق ي ق ة أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة في ظل طوفان العولمه وتوافر المغريات وعصر الطغيان المادي يحتاج الناس إ ل ى ن ق ل ة إ ي م ا ن ي ة و إ ل ى م خ ا ط ب ة الروح عبر الحديث عن المقامات ا ل إ ي م ا ن ي ة وهذا هو الذي تحدث عنه ابن القيم ب د أ ابن القيم حديثه ط و ل ندخل في الكتاب بحديث مباشر عن أ ه م المطالب العليه التي احتوت عليها ف ا ت ح ة الكتاب بجي تتكلم الفاتحة فذكر أن الفاتحة تضمنت فذكر عن أن إثبات النبوات و ا ل أ ل و ه ي ة والمعاد وذلك من خلال أ ث ب ت ت ا ل ف ا ت ح ة م ع ر ف ة الله يعني خ و ن ا نشوف بن قيم ويتكلم عن م ع ر ف ة الله بيتكلم عنها من خلال عمق يعني ما ت ي قسم ليك ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ا م ة كل الخلق بوجه من الوجوه لله عابدون كل الخلق ب و ل ك من الوجوه لله اشنو عبدون ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ا م ة وقوله تعالى إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت الرحمن عبدا ف ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ا م ة ع ب و د ي ة الخلق ب ا ل ا ن ق ي ا د لسنن الله ا ل ك و ن ي ة وعدم ا ل ا ن ف ل ا ت عن نواميسه وقوانينه و س ن ن ه صح و ل ا م ا ص ح كل الناس الكفار يقوموا يشتغلوا بين نمط معين لما ي د ع بيعمل شنو لا بد يخلص لشنو إ ل ى ا ل ر ا ح ة لما ن ج و ع بيعمل شنو بياكل من الذي أ ط ع م ه من الذي سقاه هذه ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ا م ة كويس دي يعني قول تعالى وما ربوك بظلام للعبيد كلهم مسلمهم و ن و ك ا ث ر ه م دي ا ل ع ب و د ي ة ا ل ع ا م ة بعدك بتجي ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ص ة ل أ ن ه حتى الكائنات و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه والنجم والشجر يسددان والنجم بالناسبه مش النجم البعيد هو نجم قريب من ا ل أ ش ج ا ر إ ذ ا كان الشجر القائم على ساق يعبد الله فالشجر الذي ليس على ساق من الصغار والحشاش أ ي ض ا شنو يعبد الله في ح ا ج ة اسمها ا ل ن ج ا م ة النجامه دجنو م و ي ش الحش فحتى هذه الحشائش ا ل ص غ ي ر ة ا ل ن ا ب ت ة تسجد لله والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه أ ل ا تر ى أ ن الله يسجد ل ه م ا في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ف إ ذ ن هذه ع ب و د ي ة ع ا م ة والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ف ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ص ة هي ع ب و د ي ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ط و ا ع ي ة لن يستكشف المسيح أ ن يكون عبدا لله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لعبوديه خ ا ص ة في ا ل ع ب و د ي ة ا ل ا خ ص ة ا ل أ ن ب ي ا ء عبيد لله فيهم خليلان فقط كلهم لله عبيد ولكن فيهم خليلان هما إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليلان فهذه د ر ج ة ع ا ل ي ة شكراً قيم لما ي ب د أ الحديث عن ا ل ع ب و د ي ة يتحدث عن نوع من أ ن و ا ع ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ص ة ففي ا ل م ع ر ف ة م ع ر ف ة الله في سؤال اخواننا هل نحن نعرف الله والله اخواننا ذا سؤال جوهري ب ا ل ن س ب ة للمسلم المؤمن قد يكون مستنكر يقول لك يا اخي انا ما بعرف الله ا ل ج ا ي ب ن ي الدرس شنو و ا ل ج ا ي ب ن ي الجامعه اصلي شنو انتو ش ك ك و ن ذاته في ديننا ولا شنو يا ناس لا ا ل م ع ر ف ة ا ل ع م ي ق ة ا ل ق ا ئ م ة على قول ا ل أ ذ ك ا ر مع إ د ر ا ك حقائقها ومعانيها الله أ ك ب ر ما معناها وهل أ ن ت مستيقن بها أ م أ ن ه ا كلمات تتردد على لسانك سبحان الله هل ذ ه ا ك ل هل م ة أ ن ت تدرك معنى ا ل ك ل م ة فابن القيم نريد من خلال مدارج السالكين أ ن يعمق ل م ع ر ف ة الله حسنا لو قلنا ل أ ي واحد فينا طيب إ ذ ا تعرف الله أي شكروا شكروا هو هو حي يشكر ولا يشكر أ ه ل ا ل ث ن ا ئ ي والمجد كيف أ بشكر طيب ش ك ر و حتلقى نفسك محدود لعدم ولع... ول... ولضعف عمق ا ل م ع ر ف ة أ ش ك د ا الثناء على الله ما هي ب ا ل م ن ا س ب ة يعني القرطبي ر ح م الله تعالى نقل عن شيخ صالح ا بن عبد القدوس أ ن ه يثني على الله يقول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 ويرى ذنوب عباده في ظ ل م ة من فوق عرش للمليك ا ل أ و ل أ م ن علينا ب ت و ب ة أ م ح بها ما كان منا في الزمان الاول أ و ل على الله ك ي س ا ط الطحاوية ح تحدث حاجة ا بداية لما الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا、يبيد. ولا يكون إلا ما、يريد. خالق و يكون ي في غيره قديم يفنى يبيد يريد رب بلا إله عن رازق بلا مؤونه مميت بلا مخافه باعث بلا مشقه خالق بلا حاجه الخلق كل خلق بعدين الخلق ما البشر يا أ خ ي في جن حيمين ا أ ن ت بتقول شايفون ذاته ولولا إ ن ربنا مسك عنك الجن قال ابن القيم لولا أ ن الله شغل الجن ببعضهم في حروب لقطعوا الانس إ ر ب ا إ ر ب ا الجن عندهم مشاكل ما يعنى ب ي د الله دايرين ذاته ناس ي ع م ل و ن ن ف ا ش ة و حاجات زي دشان يعملون ص ل و ح ه م زاتهم و س ل ا م الجنزات ع ن د مشاكل وربنا ساتر ومانع عن ا ل إ ذ ن الكائنات الضخمه ة إخواننا و ا ل ل أنا أكلم الأولية حسنا الآن من الناس شوفوا ما قدروا الله قدروا مسائل الاعتقال بيعتقدوا في الشيوخ جهل وفي وفي الصالحين يسمعوا شيخ وفي في في في وفي حقيقة زودة بس بعض ا ل ن الشيخ ع ل و منهج النبوه و ل ا ن ش ي خ ع ل ى م ن ل ه عليه و س ل ن يكون ش ي خ يقول الشيخ ان يكون الشيخ يقول ا ل ش ي ان يكون الشيخ يقول ا ل ش ي ان يكون الشيخ ي ك و ل ي ه ي ك الشيخ ي و ن ا ل ش ي ر يكون ا ل ي خ ي ك ن الشيخ يكون الشيخ و ن الشيخ ي ك الشيخ يكون الشيخ يكون ة ف ي ه ا ش ي ء م ن ا ل ت ع ا ل ي و ا ح ت ق ا ر ا ل آ خ ر ي ن ش ي خ ي ع ل م ا ل ن ا س ا ل د ي ن أهم م ا ي م ي ز و ا ل ش و ا ل ع ا ل س ب ب ش ن و أ ن ا ق ا ع د أ ق و ل لك ك م ي ر م ن ا ل ن ي ك ن هناك من ي ك ن هناك من ي ن ه ا ك م ي و ن ن ا ك م ي و ن هناك ن يكون ه ن ا ل ل ه ل أ ن ه م ل و ب ع ر ف و ا ا ل ل ه م ا ب ن يكون ا ل ش ي و خ ي ع ن ي ما ه و ش ن و ن هناك م ي ك و هناك ر إ ل ه و ن هناك ي و ن هناك من ت ك و ن هناك م ي ك ه ا ك م يكون ه ا ك من يكون هناك من يكون ه ا ك من ي ك ن هناك من ك هناك من يكون ه ا ل ل ه م ا ت ن ب ك ا ل ش ي خ ه م ا ت م ل يكون ه ا ل ش ي خ ه ت ق و ل ا ل ش ي خ و ن ه ا ك من ي ك و هناك م ي ك و ه ا ك م يكون ا من ك ع ن هناك و ا ل ش ي خ و ن ه ا ك من يكون ه ا ك م ي ك و ك ي ك و ك ن ي ك و ا ك من هناك م ي ك ه ن ي ك ا ل ج ن ة وبكل شيء عليم ورب العالمين ورب الخلائق أ ج م ع ي ن يرزق الخلق جميعا الخلق إ ل ي ه فقراء قابض و ب ا ص ط عظيم جليل عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال يحيي ويميت هو إ ذ ا عظم الله ب يكتفي به ب ا ل م ن ا س ب ة ما ا ك ت ف ي بالله ش ا ولكن ه في ح ا ج ت يمكن م ت و و ص ل ان أ ش ا كذا و م ا قدر الله حقا قدره نحن واجبنا ن غ ر س ق ي م ة ا ل إ ي م ا ن والمعرفه بالله في نفوسهم ب ر ا ه سيتعامل مع الشيخ تعامل ا ل أ خ و ة في الله سيسلم عليه باعتباره ش ي خ واستاذ يا شيخي واستاذي كيف الحال م ان شاء الله كويس د إ ن ه الشيخ ب ي ص ر ف في الكون ولا بيد ا ل ج ن ة ولا بسوي ولا بسوي ولا بسوي ف ق ض ي ة الاعتقاد فرع من ق ض ي ة م ع ر ف ة الله عز وجل عشان ك د ه وهب ابن م و م ب ه رحمه الله تعالى زار م ك ة جاء في عمره ع ا د ي ة قال معتمر العلماء القاعدين سمعوا ب إ ن ه وهب ابن م و م ب ه قالوا نمشي ندرس عنده نستفيد من أ ي ا م العمره دي نتعلم عنده انت ع ا ر ف ا ل ن ا س ط ل ا ب يمكن ت م ا ق ي م ة الشيخ من الطلاب هو الحسن البصري وعطاء ابن أ ب ي رباح قال جيل ا ل ج ن ه هو جائع الناس صلوا العشاء طبعا صلوا تجاه البيت قبل على الناس الناس قبل على البيت ومد البيت ظهروا الحسن البصري قال قلت لعطاء دير الطلاب داري حدو درس شنو و قال لي خسمه نحن بعد ما ا ل د ر س ا ن ت ه ي ن س أ ل ه هل ا ل إ ن س ا ن مسير و ل ام خ ي ر هذا السؤال أ ش ي ء خ ل ذ ي بالك م د و ر من مئتين من زمان لحد هم الليله في ناس ح ك ا ي ة عن ا ل م ش ك ا ل ك ب ي ر ا ل إ ن س ا ن مسير و ل ام خ ي ر فقال كعدنا قال ف ب د أ درسه مفتنا ب أ ب و ا ب الحمد والثناء يثني على الله قال يثني على الله فما سكت إ ل ا عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل من بعد ص ل ا ة العشاء يمدد الله ده الدرس تمديد لله سكت عند أ ذ ا ن الفجر ا ل أ و ل قال فقمنا من عنده بدون سؤال الدرس ثناء على الله بس تعظيم لله ق ا ل ي اخواننا اشوف حتى يسالوا ق ش لا احصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك فاشوف تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه ا ل ف ا ت ح عرفت بالله أ و ل ح ا ج ة ذكرت أ ج ل اسم من أ س م ا ء الله على الاطلاق إ ط ل ق أجل اسم من أسماء الأسماء ترجع الله وإلى هذا الاسم ترجع كل الأسماء الله اسم هذا من ب ع ا أسماء أسماء ا في من ل ه يجوز ل ل خ يتسموا كويس؟ وفي يجوز أسماء بها لا يعني مثلا الملك الملك منه الله سبحانه وتعالى وقال الملك ا ت و ن ي به دا امر ب ر ض و ملك وبين الف أ ل ولام العهد يعني أ ل ف يعني ملك معهود في ا ل أ ذ ه ا ن معروف ان م ل ك بينقطع وكذا ويزول ويموت وكذا بالمؤمنين الرؤوف رحيم الرؤوف منه والرحيم منه والله سبحانه ممكن زول يكون اسمه محسن كويس ممكن تقول على زول انه يعني كريم اما في ث ل ا ث ة اسماء لا يجوز ان تنسب الى غير الله الله لا يجوز لاي احد من الاحد ممكن تقول فلان الله الرحيم لكن ممكن تقول فلان الله الرحمن لا يجوز البت أ ن يسمى به غير الله الرحيم ممكن لكن الرحمن ما ممكن وكان بالمؤمنين شنو رحيمه والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن أ ص ل ما حتى ق و ل صلى ل ل ه م الرحمن ولا الشاعر الفذ بين الناس شنو مش بيقولوا كده الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمن والله كان ك س ر رقبتهم ي ك و ن رحمن ما الرحمن ولا أ ح د ك والمركبات و كتله رب العالمين دي تاني خلاص. أي زمرنا. ممكن ان م يكون رب اذكرني عند ربك ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه, ربه. ل ك ن رب العالمين وكذلك ذو الجلال والاكرام دي برضو إلا رب العالمين. سبحانه الذي أ غ ل ب أ ه ل العلم أ ن ه هو اسم الله ا ل أ ع ظ م ب ا ل م ن ا س ب ة وكذلك الرب برضو وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن شنو؟ الرحيم الغرض التعريف بالله ابن القيم رحمه الله تعالى ب يقول ك ا ل آ ت ي وده من الطف الكلام الموجود هو ان ا ل إ ن س ا ن محتاج إ ل ى ا ل م ع ر ف ة وفي ق ا ع د ة ب ا ل م ن ا س ب ة كلما ازداد المؤمن م ع ر ف ة بالله كلما ازداد قربا اليه و أ ي ق ن أ ن ه كان على جهل ومدعي الكمال في م ع ر ف ة الله ناقص وجاهل قال يقول لك والله أ ن ا الله دشمه ب ع ر ف ه وماذا يزول يعرفني هل تعرفون ماذا أ ن ب ي ه ه ي تعرفون ماذا و ا ب ي ه هل ت ع ا ل و ن ماذا ينبيه خ ل ا ص ر ن ت ن م انك ي ا ل أ ن ب ي ا ء لكن تكون برضو شنو؟ قريب منه معناه م في, في م س ا ح ة ل ا ل م ع ر ف ة ينبغي أ ن يزداد فيها ا ل إ ن س ا ن م ع ر ف ة الله عز وجل دي م س أ ل ة و ق ض ي ة م ه م ة جدا طيب ابن القيم يقول يترقى القلب ي خ و ا ن ن ا شوفوا السير مدارج السالكين السالكين د ي ن س ا ئ ر ي ن إ ل ى الله ما ما شئت إ ل ى الله حتى في القيم يقولون ومنهم و من قال أ ن ه ا أ ل ف م ن ز ل ة ومنهم من قال أ ن ه ا م ئ ة وقال هي تختلف ب ح س ب حال ا ل س ا ئ ر إ ل ى الله قلبك يتنقل في المنازل ولما سئل ا ل إ م ا م أ ح م د كم بين بين المسلم وبين العرش ا ل م س ا ف ة كم قال د ع و ة ص ا د ق ة من قلب صالح ذي ا ل م س ا ف ة بين العرش وبين الجنود وبين ا ل إ ن س ا ن يعني القرب إ ل ى الله والترقي والتدرج في مدارج ومنازل السير إ ل ى الله بقلبك ق ض ي ة م ه ب ة جدا ً أ ن يكون قلبك على ص ل ة و ث ي ق ة وقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل لما تنزل فيها يعني لما يقول لك ابن القيم عن المعرفه رشد يقول لا يزال العبد يترقى في منازل السير إ ل ى الله حتى يربط على قلبه حتى يربط على ا س ل و على قلبه كثير من الفلاح في ا ل ق ر آ ن معلق على القلب ام موسى ربنا غ ش ن و ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أ ه ل الكهف ربنا قال عن شو ا ل ف د ي ة وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربطنا على قلوبهم كويس فالربط على القلب د ر ج ة من اليقين بعد ذلك لا يضره شيء د ر ج ة من الثبات على الطاعه ة ن يسميه ابن القيم سجود القلب لله يسميه سجود ا ل قال ل لله ب ق كما أ ن الجوارح تسجد ف إ ن القلب لله يسجد قال ولو سئلت هل ا ل ق ل ب سجود قال أ ق و ل نعم ولكن القلب إ ذ ا سجد لا يرفع من سجوده إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يعني هذا القلب حصل سجد لله خرد القلب ساجدا لله ا ل آ ن نحن نسجد لله بجوارحنا ش ن و ب ي لكن هل سجدت قلوبنا لله يا خربت ه ا ل ر ب ط على القلب ده م ه ي ب ا ل م ن ا س ب ة حتى ا ل ص ح ا ب ة في بدر ربنا عم شنو ربط على قلوبهم اوحى ربك ل م ل ا ئ ك ة أني معكم فثبتوا الذين آ م ن و ا س أ ن ق ي في قلوب الذين كفروا الرعب ف ا ض ر ب و ا فوق ا ل أ ع ن ا ق وضربوا منهم كل بنان ثبات القلب على ح ا ل ة بعد م ج ا ه د ة م س ت م ر ة في المنازل منازل السير ق ض ي ة م ه م ة جدا قام ابن القيم حاول يضرب مثال لسجود القلب أ ه م شيء تنقاد بكلياتك لله وداء في عصر الطغيان المادي ب ا ل م ن ا س ب ة صعب ل أ ن الناس لا يتعاملون إ ل الا مع ا م ح س س و ت ع ا مع ل م المحسوس يعني ا ل زول إ ذ ا قلت له أ س أ ل الله ب يديك وكان قلت له أ م ش ي التاجر ا ف ل ا ن ب يديك ب يقول التاجر فلان آ خ ر لنا لو أ ن ت خ ي ر ت ه يقول لك الله خير لنا التاجر التاجر د ه بس بيفتح الخصم وبيدك ي طوالي كويس لكن الله ندعوه و ي ت ي ن ي دينه ده هو عدم ده, ده, هو, ده هو سبب من عطاء ل ع نفسه ليه ل أ ن أ ن ت س أ ل ت ولم تستيقظ ن ض ع ف ا لان م ن س ب ة ل أ الناس النمط بتاع الحياه ب ا ل م ن ا س ب ة حتى أ د و ا ق الناس حتى نمط ح ي ا ة الناس م ت أ ث ر ب ا ل ث ق ا ف ة ا ل غ ر ب ي ة إ ل ى حد ما ك ما في أ خ ل ا ج ك في نمط بيتك مؤسس كيف بيتك النمط بتاعه كيف الفرش الستايز ا ل أ س ا س ا ت ا ل م و ج و د ة فيه لا بد يكون فيه شيء من النمط الغربي و ا ل أ ذ و ا ق ا ل غ ر ب ي ة ح ق ي ق ة هذه ا ل س ي ط ر ة و ا ل ه ي م ن ة أ ث ر ت على النزعه ا ل ر و ح ي ة و أ ض ع ف ت الجوانب ا ل إ ي م ا ن ي ة في نفوس الناس يا أخي والله حب نستيقل إنه الله دا سألناه شنو؟ بالدينة دا يكون يقين كويس والله لدرجة زي ربنا يديك والله الله كان سألناه والله ربنا كان أنت نحن إنه شنو لكن حب حتى تصل لذلك ملكلك ده كده قلت نجرب من يومك حتى والله ا ل يومدي ب قال في ا ل ج ا م ع ة ا س ح ى الله بديكم كذا جرب الله ده بدي ولا بدي الله بدي كذا كويس عيسى عليه السلام راكب فوق جبل الشيطان جاو قال له أ ل ا تزعم أ ن ه لا يصيبك إ ل ا ما كتب الله لك قال نعم قال أ ل ق ي بنفسك من على الجبل ف إ ن ك لو كنت ميتا ستموت و إ ن لم تلقي بنفسك و إ ن لم يكتب الله لك موتا ف إ ن ك لو أ ل ق ي ت نفسك من على الجبل لا يصيبك شيء هل هذا منطقي الله منطقي منطقي قالت لي من فوق ما ب ج ي ك إ لشيموخه ا درك الله كان ربنا م قد ر لك ت م و ت في محل زوجهم قبل ما ت م و ك ا ن الله كاتبك ما تموت كان تطمن أ ك ب ر على ج ب ل كويس و ا ل الله م قد رايت تموت حتموت وكان م م قد ر لك ت تموت من فوق الجبل تمرك و انت نصيح طبعاً نحب دا كان جاء جحجيهنا جح جح شديدة جهجة و نحن نفر منه بس حبه في ا ل ح ي ا ة ساكنه م... و لكن عيسى عليه السلام رد عليه بعلم قال, شنو؟ قال لله ل أ ن يمتحن عبده و ليس للعبد ان يمتحن ربه وما شافك القدر من اول ا حد اخر الله ما كاتبلك تموت ما حتموت لكن تختبر الله تقول لك شوفني أ ب... ن كن ا كنت شوفك ي الله ا ب م و ت ولا اموت تختبر الله إ ذ ا وقعك القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو الله شنو الله ما كاتبلي ومتى انا سقول ي و الله و ا الله كاتبلي موت لكن تفشي تعملين تختبر ا لأ لالله تمتحن كان نفسي ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إ ن ه سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم و ا ل إ ن ق ي ا د إ ل ى الله يتجاوز الشواهد ا ل م ا د ي ة ب ا ل م ن ا س ب ة إ ن منكم من لو أ ق س م على الله ل ش ن و لابره ي س أ ل الله مستيقظ وشوف يقسم على الله حلفت عليك بنفسك تدينه شوف عليك الثقه ة ذي هذه ث ق ة في ا ل ل ه سبحانه وتعالى م ن ا س ب ه لذلك الانقياد ب ا ل ك ل ي ة خ ا ص ة بالقلب الذي أ ص ا ب ه ما أ ص ا ب ه من غبار ا ل م د ن ي ة بالنسبه ل ق ل و ب ما زي زمان أ ك ي د في التعلق بالله والرجوع إ ل ي ه و ا ل ث ق ة فيه والله يا اخواننا إ ي م ا ن الحبوبات الناس ا ل آ ن تحتاج ا ل أ ج ي ا ل وهي في الجامعات والكليات إيمان الحبوبات ما الحبوبات ناس ربنا شغالوا حنك ونشنو كلام ع ايماني ل جدا ن ل عالي شديد ربنا ما ا شك ق لكن و ا ح ن ض ي ع الان الناس شنو خ ا ي ف ي ن على الرزق في ا ل إ ط ا ر النظري كل شيء ب ي د ن الله وفي ا ل إ ط ا ر التطبيقي أظل وقلت له اعتمد على الله وتوكل على الله حتى من ا ل أ ش ي ا ء اللي بيحكوها عن بعض ا ل ج ه ل ة قال في اثنين ج ا ي و من ا ل ب ا د ي ة ن ز ل عن شيخ عرض قالوا اظنوا في موضوع تراب داري عمر جون أزين عنده بالليل وقفوا بهايمون و ا م ر ح ب مرحب د خ ل وفرش ا لهم ي و ف ي الليل ضبح لهم ي و أ ك ل و ا م ر ا ر ة وعرف لهم بهايمون ج ي ه م الناس شغالين مع بلون ازقوا بهايمون ي قالوا لي ي شيخنا يا ن ا في موضوع ق ا ل ل ه م مقضي الصباح بس الصباح ا ل ن ك ن يجب ا د ا ر يكون ن ه ر ا ك ا ش خ ا و ي و د ان ر ي ق ر و ش ن ه ا ي ة ا ل م م و س ك ا ه م ا ل ل ي تندل ك يكون ف ي ف هناك ا ش ي ا ف ي ا ل ش ان ر ي ت و ن ه ن ا بعض ا ل ع ر ب ي سأل ج ق ا ل ع ل ي ك ا ل ل ه حس أ ك ر م ا ل ل ه و ل ا ح ا ج ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش و ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش و ا ل ل ه الذي لا إ ل ه غيره كان ربنا من فوق سبع سموات ا ما أ ذ ن والله ما احد محمد دا ي ت ر د ك م و ي م ا ز ج ا ل ك م انت قال ا ل م و ا س ت ق ا ل ل ك م والكرم ده م ن ه ده ما تسخر رب العالمين يعني الفهم الضيق ب ا ن ا ل إ ن س ا ن ربنا ق ا ل كله عن ا ل إ ن س ا ن خلق ا ل إ ن س ا ن من ع ج ل كويس وكان ا ل إ ن س ا ن ح ج و ل ع دائرين الشيخ حال اعرف ي ما قال والله الله أ عطاؤه أ س ر ع من طرفه العين والله لكن يا أ خ ي الناس ما جربوا ما ل أ ن ه ما عندهم ثقه بالله سبحانه وتعالى وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال إ ب ر ا ه ي م عليه السلام قال إ ب ر ا ه ي م رزق إ س م ا ع ي ل وهو على كبر بعدما كبر قال شنو ربنا ا د ا و م ن ه إ س م ع ي العزيز قال أ ز و ل لما بعد انقطاع طويل ر ب ي زوزو هو ذ ر ي ه بيكون م ح ن ت ه و ا ل ش ف ق ة بتكشنو أ ز ي د حسنا زول انت ذ ت ك تشوف نفسك لما ب ت ع ا م ل مع أ ط ف ا ل ك انت في سن م ع ي ن ة لما تكبر تعاملك مع أ و ل ا د ك دي شنو بيختلف كان جوك أطفال صغار أ و ل ا د ك ا ل ك ب ا ر عاملتهم وهم صغار معامل بيختلفوا عن الصغار د ا ل آ ن ل أ ن ه كل ما سنك تقدم كل ما بيشنو قلما يحصل ن أي و اي بخف فابراهيم ك ط ب ي ع ة البشر تعلق ب إ س م ا ع ي ل إ ب ر ا ه ي م قلبه على ا ل خ ل ة ينبغي أ ن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أ ح د يقول لي الله بس فلما ر أ ى الله عز وجل تعلق إ ب ر ا ه ي م الفطري الجبلي بولده أ م ر ه بذبح إ س م ا ع ي ل ابن القيم بشر يقول ما أ ر ا د الله ذبح إ س م ا ع ي ل حسا إ ن م ا أ ر ا د ذبح إ س م ا ع ي ل م ع ن ا في قلب أ ب ي ه أ ر ا د أ ن يذبح ا ل م ح ب ة التي دخلت على قلب خليل والله لا يريد قلب الخليل إ ل ا له وهذا ما عبر عنه ا ل ق ر آ ن بقوله فلما أ س ل م أسلم وتله ل ل ج ب ل قال لما وضع السكين كونه اخذ الولد ووضع السكين عليه هذا يعني أ ن ه تجرد تجردا كاملا قال فلما ذبح إ س م ا ع ي ل م ع ن ا لم يكن هنالك داع لذبحه حسا ناديناه ايا أي ابراهيم قد صدقت الرؤيا إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ه ن ا قال الله ل إ ب ر ا ه ي م لما رددت إ ل ي ن ا قلبك بكلياته رددنا إ ل ي ك ولدك يا إ ب ر ا ه ي م هذه وثباته أيها الله ولذلك درجة من درجات استقرار الإيمانية الأحبة من مناظل المقامات ولذلك أيها يعني نسعى إن القلب شاء سوف في بكتاب مدارج السالكين بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين ذكرت ا ل آ ي ا ت المعاد بقوله تعالى مالك يوم شنو يوم الدين وذكرت النبوات كيف النبوات أ و ل ا كونه رحيم لا يمكن أ ن يترك عباده هملا لا بد أ ن ي ر س ل إ ل ي ه م شنو رسل يعني ا ل ر ح م ة تقتضي بعث شنو؟ ب بعت الرسل ورب العالمين لحرصه على العباد و ل أ ن ه خ ل ق ه أ ر س ل إ ل ي ه م رسلا وطلب الهدايه والصراط المستقيم وذكره أ ن ت تريد الصراط المستقيم لا بد من أ ن يبين لك ص ح أ ن ما صح فيبين عن طريق شنو عن, طريقي... عن طريق رسل الله سبحانه وتعالى طيب من الملاحظ أ ي ض ا أ ن ه ذكر ا ل س ر ا ط الذي هو الطريق معرفا تعريفين التعريف ا ل أ و ل تعريف ا ل س ر ا ط ب ا ل أ ل ف واللام اهدنا ا ل س ر ا ط وتعريف ا ل س ر ا ط ب ا ل ا ض ا ف ة في التي بعدها اهدنا ا ل س ر ا ه المستقيم س ر ا ط الذين أ ن ع م ت عليهم طبعا ً الصراط ب يضاف إ ض ا ف ت ي ن ا ض ا ف ة إ ل ى الله مباشره صراط الله المستقيم و أ ن هذا س ر ا ط ي واحيانا ً يضاف الصراط إ ل ى الخلق صراط الذين انعمت عليهم الصراط حق الذين انعمت عليهم والصراط حق ربنا فباعتبار السالكين فيه هو حق الذين انعم الله عليهم وباعتبار المؤسس والواضع والراسم له هو ابنه هو الله سبحانه وتعالى تعريف الصراط الغرض تخصيصه وتعيينه أ ن ه صراط واحد ل ل ف ا ئ د ة يعني تعريف الصراط ب ا ل أ ل ف واللام أ و ب ا ل ا ض ا ف ة الغرض منه شنو التخصيص والتعيين طيب هنا في ح ا ج ة م ه م ة جدا ربنا قال صراط الذين أ ن ع م ت ع ل ي ه طبعا يا إ خ و ا ن ويا اباء مدارج السالكين م ق د م ت كلام عام عن ا ل ف ا ت ح ة ثم ركز بعد ذلك عن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين في مقامات مفصله ة منزلة التوبة يعني نتكلم عن الاستقام الإخبات المعرفة أم براها عن م ن ز ل ة ا ل ث ق ة في الله براها وهكذا تفتكر يعني ب ي ب د أ بعدك شنو يعني يفصل ع ن ي ي في ف كل درس ه ن م س ك منزله من شنو من المنازل حتى ننتهي منا ه لكن ا ل آ ن حنتكلم عن كلام عام عن شنو عن ف ا ت ح ة الكتاب وما حوته من المطالب شنو ا ل ع ل ي ة طيب ب يقول ليه ربنا ما نسب الصراط إ ل ى نفسه فقط لي قال صراط الذين أنعمت عليهم ل انعمت ذ ل ي عليهم لي سبب السبب هو ا ن ه الناكبون عن الصراط المستقيم أ ك ث ر من السائلين فيه ا ل آ ن العالم فيه سته مليار المسلمين مليار و مئتين امام س ل م ي ن كم اربعه مليار و ثمانمئه مليون مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكده النصارى في العالم مليار وثمانمئه مليون والمسلمين مليار ومئتين مليون المسلمين د ذاته م كلهم مسلمين جادي فاهم مسلمين و ك د ب و وناس مسلمين بصلوا في رمضان وناس مسلمين بصلوا وابصوم وناس مسلمين ش ي ع ة يطعنوا في ا ل ص ح ا ب ة ويكفروا عمر بن ا خ ط ا ب و ا ل ص ح ا ب ة و م ق ص د ي ق و ك د ه ضلال مبين في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين يقول لك لماذا ي ه ا ل ر أ ة ي د و ه مصر الميراس المرأة يدون سوا مسلمين ويكتبوا في الصحافة بتاعت الخرطوم دي في من الخرطوم دي الميراس بتاع الرجل والمرأة يتساوى ما الصحافة الراجل والراجل الدراجة الصادرة الرجل سوا ويكتبوا بتاع يتساوى حجاب في في في في يدون دي دي وإنه إنه تحت ت ه ح ج المراه ب ب ا ف م الحجاب فيه أ ة تكشف ش ع بس تلبس ن تغطي صدرها ولحد ا ل ر غ ب ة فتعتها لكن من ا ل ر غ ب ة ا ل ل ي ت ح ت كان ظهر ما في أي م ش ك ل ة وما في زول في الدنيا يقول لك يقدر ينزمون ولا ي ط ل ع لهم ح ا ج ة ز ي د ل ا ي المسلمين م و ج و د ي ن م ع ن ا في بلدنا دي و ب ي ك ت ب و ا في الجرائم كويس إ خ و ا ن ن ا ا ل م س أ ل ة دي الناكبون عن الصلاه اشنو أ ك ث ر إ ن تطيع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يضلوك عن سبيل ه وما أ ك ث ر ا ل ناس ولا حرست بمؤمنين فلذلك ل أ ن الناكبون عن الصراط أ ك ث ر لمن يضاف الصراط الذين انعم الله عليهم انت بتشعر أ ن الصراط الذي تسير فيه أ ن ت فيه م س ت أ ن س بمن سار قبلك وهذا نظير قولك في دعاء القنود اللهم اهدنا فيمن هديت معاهم يعني يا الله معاهم وحسن أ و ل ئ ك شنو رفيق يعني, يعني انا أ ن ا ف ق ن على الصراط المستقيم ثم إ ن ه التوسل ب يكون أ ق و ى يعني أ ن ت ل م ا تاخذ ي زول تقول يا أخي تصدق علي فيمن تصدقت عليهم زي ما د ي ت الناس تان الدين ي معك ده تكون أ ب ل غ ما تقولش نو الديني شكيب تقول رب ن اهدنا الصراط المستقيم ما تقول له اهدنا ن ب ر ا ي صراط الذين أ ن ع م ت عليهم مع الناس الفاتو دخلني معونا ي ربنا وشوفوا ا زول م يكون سائل إ ل ى الله في ق ا ع د ة م ه م ة ك ق ا ع د ة السير الحسي إ ذ ا كنت سائر الله لا تلتفت لا تلتفت ابن القيم ضرب مثال قال الظبي أشد س ع ي اشد من الكلب الظبي الصيد في أ سعيا من, من الكلب يعني الظبي جارية كويس يورا يا الظبي في أسرع لكن النهاية والكلب الأجر الكلب قال إذا التفتت برضو مقبوط تو ورات ت ك ش ي ر ه وجدته خار عزمها ف أ د ر ك ه ا الكلب أ ش ك ك ت لما تقول سائل الله ما تلتفت ع ا أ م ش ي لالله لأ ما تلتفت هذا معنى الكلام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم أ خ ي ر ا قال ليك ا ل ف ا ت ح ة شفاء ل أ م ر ا ض القلوب و ا ل أ ب د ا ن و د ه ما في ذلك شك حتى ا ل أ م ر ا ض ا ل ح س ي ة يعني اللذيذ سيد الحي ندق طقته ع ق ر ب إ ي د ه او كراهه ا ل ل ي ك ل ه و ا تندح جوا ا ل ص ح ا ب ة قروا على الفاتحه بس ربنا بقى كويس وشالوا منهم شنو جعب أ و سهم ل أ ن ه و ط ب ع عند اخواننا ب ر ض و في ناس بيقروا للناس ر ق ي ة وبعدين ب ي ق ا و ل و ن م مقاول ة ت ج ي و ل ك ا ل ج ل س ة بخمسين الف والله العظيم في ناس فيون جزارين أ ك ث ر من الدكاتره زاتف ل أ ن ه ي ج السمو لك يقولك دار ج ر ا ي جماعيه ولا ج ل س ة خ ا ص ة ج ل س ة ج م ا ع ي ة كل ه و م قاعدين بالمكرفون ب ي ي ر لونه دار ي دا كوري ودار سرخ دماغ مبلغ وكان براه بمبلغ وكان سكت بيتو بمبلغ تاني يا اخي الكلام بدا د ه ل ا يجوز لا يجوز السبب يا اخوان القياس على ق ص ة الذي ل قال النووي والذي ه محارب كافر فكل مال يؤخذ منه حلال يعني كان من المحاربين ل أ ن ه ق ا ل و ا ضيفون في القريه لا يحتاجون لهم انهم ي ش ر ب و ن ق ا ل ه م يحتاجون انهم يحتاجون انهم د و ا ء ق ا ل ل م ي ح ت ا ع و ن ا ن ا م يحتاجون ا ن م ي ح ت ا و ن انهم ي ح ت ا و ن انهم يحتاجون انهم ي ح ت ا ل و ن انهم ي ح ت ا و انهم ا ج و ا ن ه ح ت ى و ل و صح ا ل ق ي ا س بعد ت م ا م ا ل ش ف ا ء ما هو بغير لك ج ل س ق ل ت ي ب ك وشفت ماتبكوس ي ب ي خ م س ي ن ا ب ع د م ا تبكوس ي ت م ا م ا ء دا لوزت ج ي س على شنو على سيد الحل قلنا ب ع د م ا تبكوس ي بميتلف ة لكن هو الطبيب ما أ ص ل ا ما تجيس عليه لأنه ل ا طبيب أخذ بالعلاج المادي و ا ل ن ظ ل و م الموجود ة ده لا بد ر ع ل ي ه أ م ا ا ل ق ي ا س على ا ل طبيب ل ا ي ج و ز لذلك ا ل ف ا ت ح ة في ه ا د و ا ء ل ل سميت ا قلوا ليه؟ حد حسيه عقرب طقا زول قالوا لا ف ا ت ح ر ي ي كويس و أ ه م ذلك أ ن ا ل ف ا ت ح فيها شفاء ل أ م ر ا ض القلوب أ م ر ا ض القلوب على قسمين مرض ع ب ا ر ة عن فساد في العلم ومرض فساد في القصد في زول عنده علم لكن ما ب ي د ر يعمل العمل عنده ضعيف وفي زول عمله كثير ولكن بجهل ا ل ف ا ت ح داوت فساد القصد وفساد س ن و العلم ب ش ن و ب ا ل ه د ا ي ة اهدنا إش الصراط اشنو المستقيم ا ل ه د ا ي ة غير المغضوب عليهم الهمه اليهود فساد في القصد يعني عندهم ع ن د والضالين النصارى عندهم فساد في العلم وليس فساد في القصد ك ا ن ا ل ش ي يقول خ قبرة السلام ف ا ت ح ة تعالج الكبرياء و الرياء إ ي ا ك نعبد تعالج الرياء و إ ي ا ك نستعين تعالج الكبرياء فبهذه ا ل ت ر ك ي ب ة ا ل د و ا ئ ي ة ا ل ف ا ت ح ة علاج طيب أ ه م ن ق ط ة نختم بها درس اليوم هي أ ن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين الناس حيالها إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م قسم أ ه ل ع ب ا د ة ولكنهم في ا ل ا س ت ع ا ن ة عندهم ضعف ليسوا ب أ ه ل ا س ت ع ا ن ة يعني ب يعبد الله لكن تلقاه ب يصوم ل ي ويتنفذ لكن أصلاً ما يقول الله الدين أ ص ل ا ما ب يستعين بالله لانه الجانب دا عنده ف ي ه ضعف وفي نوع أ ه ل استعانه يلجا الى الله ويستعين بالله لكن يستعين بالله على شهوات نفسه وقضاء وطرها الله يدي المال يستعب الله بمال الله يركب ا ل ب ن ا س العربات ويحوم ب ه ن والكلام الفارغ و كويس ذ ا ك دا عنده استعانه لكن ما عنده شنو ما عنده ع ب ا د ة أ س و أ ا الا عنده استعانه ولا عنده ع ب ا د ة لا يستعين بالله البته كويس وما عنده أ ي ع ب ا د ة و أ ه ل ا ل إ ي م ا ن هم أ ه ل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ش ن و و إ ي ا ك نستعين ي ع ب د ا ل ل ه و م ع كثرة ا ل لا ع ب ا د ة غلل نسال ؤ الله ورحمته والنجوء ل إ يا ه د ئ م ا الله يا يسأل حي يا قيوم برحمتك أ س ت غ ي ث أ ص ل ح لي ش أ ن ي كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين ف أ ه ل ك ي س أ ل الله طوال ا ل ل ه ط و م <تصفيق> شوفوا اياك نعبد واياك نستعين برضو قدمت العباده على الاستعانه ما قال اياك نستعين واياك نعبد اياك شنو نعبد واياك شنو السبب شنو العباده حق الله والاستعانه نصيبك ما الله بديك حق الله مقدم على نصيبك العباده غايه و ا ل ا س ت ع ا ن ة و س ي ل ة إ ل ى ا ل ع ب ا د ة ولذلك الغايات مقدم ة على شنو؟ على الوسائل ا ل ع ب ا د ة متضمنه ة للاستعانة العبادة ما كثيرة الصلاة لا والصوب ك ا من م ج للاستعانه ة ا ع ب د شنو؟ ا ا ل ة الدعاء هو شنو؟ هو العبادة. يعني الاستعانة والسؤال هو شنو؟ يعني بذلك لأي و ل أ ن ا ل ع ب ا د ة أ ش م ل لذلك قدمت شنو قدمت ا ل ع ب ا د ة وقدم ضمير إ ي ا ك على الفعل ل أ ن إ ي ا ك فيه, فيه الله سبحانه وتعالى إ ي ا ك يعني يا ربنا مقدم هو على أ ف ع ا ل العباد نعبد من أ ف ع ا ل العباد ولمزيد تخصيصي ل ل ع ب و د ي ة لو كان قال نعبدك ونستعينك يمكن تعبده وتستعين وتعبد غيره وتستعين غيره لكن إ ي ا ك نعبد معنا شنو لا نعبد إ ل ا شنو إ ي ا ك و إ ي ا ك نستعين ينبغي أن ل ا ي س ت ع ي ن تستعين به وفي نفس الوقت لا تستعين بشنو بغيره ثم تكرار ي ر ر ت ك إ ي ا ك كوكي تقول إ ي ا ك نعبد ونستعين لكن إ ي ا ك نعبد وشنو و إ ي ا ك نستعين لمزيد اهتمام على ا ل م س أ ل ة و لمزيد تخصيص حتى لا تعتقد ت أ ن إ ي ا ك نعبد نعم نعبده ولا, ولا نعبد غيره ولكن نستعينه ونستعين بغيره حتى نكون ذ ل ك مجال للشرك إ ي ا ك نعبد و ش ن و واياك نستعين طيب إ خ و ا ن ن ا ا ل ع ب ا د ة ما هي أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ده السؤال ا ل أ خ ي ر ما هي أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة شنو ما أ ن ت قلت إ ي ا ك نعبد ه حق ت ع ر ف ا ل ع ب ا د ة الصحيحه ش ن و طيب اختلف أ ه ل العلم إ ل ى أ ق س ا م قسم يقول أ ف ض ل العبادات ما كان نفعها م ت ع د ك إ ر ش ا د ا ل ض ا ل وتعليم الجاهل وسقيا ل م ا ء و إ ط ع ا م المساكين و ك ف ا ل ة اليتيم ذي كلها نفعه ش ن و متعدي د أ ف ض ل شنو العبادة قسم قال لا ف ض ل ا ل ع ب ا د ة أ ح م ر ه ا أ ح م ر ه ا يعني شنو يعني ما كان فيها م ش ق ة كالحج والجهاد هذه فيها م ش ق ة أ ح م ر ه ا يعني عنده أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ركوب ا ل أ ه و ا ل أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عنده ركوب شنو ا ل أ ه و ا ل م ع ن ا ا ل ع ب ا د ة ا ل ش ا ق ة أ ح م ر ه ا بعضهم قال أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة الزهد في الدنيا والاستغناء عن الناس أ ن ت ب ه اليك يا ت ص س الصح, الصح, الصح يا ترس يا ترس بقيت ك أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة أ ح م ر ه ا ولا الزهد في الدنيا ولا النفع المتعدي ابن القيم يقول كلها جانبه الصواب أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت يعني اجل و أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند حضور ا ل ص ل ا ة الاستعداد والتهيئ والتبكير إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند رفع ا ل أ ذ ا ن الترديد معه أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند دخول عدو دفعه أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند قدوم ضيف بشره وترحابه أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة في جوف الليل الاستغفار و ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند المجاعات إ ط ع ا م الطعام أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة عند السؤال, السؤال ب ا ل ن س ب ة العالم أ ن ي ج ي ب ش ن و المستفتي أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة للحاكم إ ق ا م ة العدل والحدود أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ل ل أ ب ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة للزوجه ط ا ع ة الزوج وهكذا وقس على ذلك وهذه ولا ولا ويتواضع ويقيم والتاجر مهمة عنده تعبده لله نفسه بعدها عنهم خلتهم لهم فيهم قاعدة قال طريقة طريقة النفس كما الشيخ الإسلام بما التاجر الحاكم فالحاكم يبسط نفسه للناس لعبادة ما بعدها عبادة ولا يحتجب عنهم ولا عن خلتهم لهم ويقيم الدين عن تزكية في تختلف يتزكى يبسط يحتجب كل عن ينفق ماله في سبيل الله وقس على ذلك أ ف ض ل ا ل ع ب ا د ة ع ب ا د ة الوقت نكون بذلك قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة درس اليوم من مدارج بين منازل د ا ا ا ر ل ل س ك ي بين ن م إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عليكم